آمين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 ادعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتَوِراً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 وَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمها ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقاملين إلينا لإخوانهم هلٌم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً أشحَّةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم يُطرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابِ يَوْدُو لَوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَبَائِكُمْ وَلَوْكَانُ فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَا كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لِمَا كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ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 يا لساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء لتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيقم الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات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 بينا واذا تقول للذي انعم الله عليه وانمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخجل الناس وتخشى الناس والله حق ان تخشاه فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَظَرَ زَوْجَنَا كَهَالِكَ إلَى يَقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْرِيَائِهِمْ إذَا قَضَوْا إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَظَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ الله له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 بشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 يُؤْتي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْتي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَبَنِ بِتَوِيتٍ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ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 وَمَا كَلَ لَكُمْ أَن تُؤذُرَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَكِحُ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ وِدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُو شَيْئًا أَو تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا جناح عليهم في آباءهن ولا أبناءهن ولا إخوالهن ولا أبناء إخوالهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت.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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لئن لم يأتِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لا نغرينك بهم لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما توقفوا خذوا وقتلوا تقتلا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 الخلدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرا أنا فأضلون السبينا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعذنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها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 عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله